ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كن تتاويا في أهل مرينا تسلو عليهم آياتنا ولكن لَكُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ تَدْعُ يَا مَن يَنْتَسِعُ عَلَيْنَا آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مرسلين.